وَإِنْ كَادُوا لَا يَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِبُوكَ مِنْهَا وَإِذَا الَّذَا يَلْبَكُونَ قِلَافَةً إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةً مَا قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ الرُّسُلِنَا وَلَا تَدِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقْمِ الصَّلَاةَ لِدُنُو كِلْ شَمْسٍ إِلَى غَصْقِ اللَّيْلِ وَقُرآنَ الْفَدْوَ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 لا قلكان ذهوا وننزل من القرآن ما هو تفاؤل ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خطر وإذا أنعمنا على الإنسان أعرضنا آبدان به أعرضنا آبدان به وإذا مسه الشو كان يؤسف قلت أعلم بمن هو أهل تبيلا، ويسئلونك عن الروح، قل الروح من عند رب وما أوتكم من العلم إلا قليلا، ولئن جاءنا نذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد ثم لا تجد لك به علينا وسلا.